إ ن الله مع الذين استقوا ولن ا ذ ي هم م ح ر ي الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزع المال تقدم لكم هذه الشباب بهذا للشباب ؤ ا ل ل أ ن الشباب الصحة هي فترة و ا ل والعافية والقوة والحركة ما قبلها شكله يسأل الإنسان عن النعمة الكبيرة ن عن ش ا ما وما بعدها ط ضعف مرض هذه ماذا فعل فيها هل ضيع هذه ا ل ن ع م ة في الميادين والمسارح والمنتزهات و ا ل أ ن د ي ة أ م استفاد من هذه ا ل م ر ح ل ة و ا ل ف ت ر ة في تعلم العلم النافع و ا ل ع ب ا د ة وفعل الخير لعباد الله عز وجل وبناء الرصيف للقاء الله عز وجل عن شبابه فيما بناه ضيع هذا الشباب في ماذا والسؤال الثالث عن ماله من أ ي ن اكتسبه وفيما أ ن ف ق ه ن ع م ة المال من أ ي ن اتى بهذا المال من الحلال ام من الحرام واين وضع هذا المال في الحلال ام في الحرام لازم يعرف من اين اتى بالمال و لازم يعرف اين وضع هذا المال والا حيكون على خطر اسفار الراجع الاخير عن علمه ماذا عمل به والمقصود بهذا السؤال علم الدين او علم الدنيا علم الدين تعلم الحلال وعرف الحرام وفهم الواجبات هل فعل الواجبات وترك المحرمات ام يعتبر هذا الكلام من قبيل التنظير ومن قبيل السغافه ترك ا ل وفعل ا ا ج ب ت و المحرمات يتعلم ويسمع ويسمع قال الله جل وعلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بهذه المعلومات هل جمع هذه هذا لأنه المعلومات للصغافة والجدال والحوار والمسابغات والكلمات المتغاصعة والصغافة العامة والاستفاد العلم حول العلم إلى عمل وأخلاق والسلوك وعبادة وطاع لله عز وجل علم الدنيا الطب أو الصيدلاء أو الهندسة العلوم جمع من وعبادة وطاعة عز هذا وأخناق أو أو أو غير من هل استفاد من هذه العلوم وتواضع ب ه ذ ه ع ب ا د الله أ م كان سببا ل أ ن ه يتكبر على عباد الله ويحتذر الناس ويتعالى على ا ل آ خ ر ي ن بسببه ريقات أ و شهادات من علوم الدنيا رسال حديثا علم ن ك هذه ا ل ل ع و علم الدين وعلم الدنيا عن ع ل ماذا ه م عمل به يقوم مجموعة يقوم مجموعة هذه الأسيرة باللواثة الأربعة والثلاثة الأولى يقوم الأسيرة لهذه تمت تم الانتحان انتحان المكشوف الاسئله م ع ل و م ة زي م ا سمعنا وكذلك ا ل إ ج ا ب ا ت م ع ل و م ة للناس ا ل آ ن جميعا زي ما سمعنا لكن ا ل ع ب ر ة ليست في ا ل إ ج ا ب ة ا ل آ ن و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة في الإجابة في زمن ا ل إ ج ا ب ة لما يفتح باب ا ل ا ن ت ح ا ن ا ل ع ب ر ة من أ ا ب ا ل إ ج ا ب ة ا ل ص ح ي ح ة أ م ا ا ل آ ن ممكن جميعا نجيب ا ل إ ج ا ب ا ت ا ل ص ح ي ح ة مجرد كلام ومجرد ف ص ا ح ة باللسان لكن ا ل ع ب ر ة ليست هنا و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة هناك كما ذيل ا ل إ ي م ا ن ينصر في الرزايا لا في الزوايا وكذلك ق و ة ا ل إ ي م ا ن والعقيده تظهر عند الامتحان وعند الامتحان يكرم المضو أ و يهان فبعض الناس يهان وبعض الناس يكرم فنسال الله جل وعلا أ ن ك م من المكرمين عند الامتحان إ ذ ا انتاج هذه ا ل أ س ئ ل ه ا ل س ب ع ة ا ل إ ج ب ا ر ي ة بغي أ ن يعرف الناس النتائج وبغي أ ن توزع الشهادات على الدارسين وهذه الشهادات وزع يوم ا ل ق ي ا م ة في كل الناس ويكون حضور الناس لهذه الشهادات ا ل أ خ ي ر ة حضور كبير حضور ق و ن ي إ ذ ا كان في الدنيا الامتحانات و نتائجها توغلنا مؤتمرات ق و م ي ة أ و م ح ل ي ة أ و مؤتمرات كبيره مؤتمرات د و ل ي ة حسب ط ب ي ع ة الامتحان و حسب مكان الامتحان ش ه ا د ة ا ل أ س ا س و كلها مؤتمرات و ل ا ي ة نزعى ف ي ه ا قائمة الشرف من هم الناجحين المحرزين للدرجات المدارس المتفوره وطلاب المتفوضين يقولون الطلاب موجودين ومدرسين ا ا ل ومديري المدارس موجودين هذه المدارس ا ل ن ا ج ح ة ا ل م ت ف و ض ة كذلك الشهاده ة السودانية ل و ق السودانيه قد لا معتبر, معتبر ي فيه الشهادة قائمة الشرف قائمة الناجحين على ت ى ا ل س و هذا الانتحاد لا ا كبير و ل ش ا لا شهادة عالمية وإنما شهادة د ة قونية فيه نقوم نقوم ش ك ك ا هذا الاجتماع و هذا المؤتمر لتوزيع الشهادات تحضر كل الكائنات جميع البشر المخلوقين من زمن آ د م عليه السلام إ ل ى آ خ ر مخلوق معلوم وأمم تجتمع زمان مكان يوم تعافض عنها على وشعوب الدنيا أجيال الكرة الأرضية الدول كلها القيامة والأرض وتناوب واحد وفي واحد أن في مع هذه المساحه المحدوده حتسع كل هذه ا ل أ ع د ا د ا ل ه ا ئ ل ة من البشر لان ا ل أ ر ض يوم ا ل ق ي ا م ة ربنا جل وعلا سيحول هذه ا ل أ ر ض من أ ر ض مستديره الى ارض ل ل ا ا أ مسطحه د و ت بسطة كتابه لربها الرسول والسلام السلامه الأذين كما قال الرسول عليه الصلاة、والسلام. وكما قال الله الشقت عليه وآزلت في و إن ق وإلى ا وتخلت مدد يعني ش د ت من أ ط ر ا ف ه ا فلما تكون ا ل آ ن ق ر ه أ ر ض ي ة هتكون ع ب ا ر ة عن ا ل مساحه م س ط ح ة كالاليم والبساط والناس كلهم بيقولوا في مستوى واحد جميع الناس بهذه ا ل أ ع د ا د ا ل ك ب ي ر ة وهذه الجموع ا ل غ ز ي ر ة ا ل غ ز ي ر ة التي لا يتخيلها الخيال ولا يدركها الفهم ولا يبلغ الوهم ما الأعداد يستطيعون يتخيل هذه、الأعداد. ع د اعداد د من البشر عداد من البشر وضعهم الجن و ا ل م ل ا ئ ك ة وكذلك الوحوش حتى ا ل ب ه ا ي م والوحوش تحشر كما ق ا ل الله عز وجل والى الوحوش تحشر هذا ا ل م ك ا ن و هذا الحشد المهيب الرهيب ي ك و ن يوم ا ل غ ي ا م ه ليعرف الناس الشهادات ويعرف الناس الدرجه مع هؤلاء ي ك وكذلك ن ولاه ا ل أ م ر موجودين والمعلمين موجودين الذين ل ع م وكل ا اناس ل بامامهم إ م ه م فمن ودي ك ت ب ب ه ي ي ن فأولئك يغرؤون ي كتابه ولا و ن فمن فتيلا كل ا ن في فهو في هذه أعمى فهو في أعمى وأضل امه ب ب ناس إ ا م م كل أمة برسولها وكل قوم ب إ م ا م ه م ومعلمهم رسولهم الذي أ ر ش د ه م ي أ ت ي الرسول و م ع ه الرهب ي أ ت ي الرسول و م ع ه الرجل والرجلان ي أ ت ي الرسول وليس معه أ ح د نتائج ت الامتحانات ئ ج ا والمعلمين و الذين الناس ياتوا باممهم و أ ق و ا م ه م يوم ا ل ق ي ا م ة ويقول كذلك في هذا الحشد الرهيب أ ب و ن ا ادم عليه السلام م و ج و و د أ م ن ا حواء ليعرفوا نتائج أ ب ن ا ئ ه م في هذه الشهادات فادم عليه السلام لما يرى أ ب ن ا ء ه م ن أ ه ل ا ل ج ن ة يفرح ويسعد ولما يرى أ ه ل النار ي ب ك ي ويحزن ت أ س ف عليهم هؤلاء اولاده هؤلاء ا ب ن ا ء ه أ ب وفي ن أمنا كانوا ا حواه إذا كانوا يلي الأمر آلهم يلي و انتحان موجود لعرف موجود هذا د ة أبنائه ك ل ك ل م ي ع المشهد الناس كلهم ب ي ك و ن و ا على د ر ج ة ك ب ي ر ة جدا من الخوف والفزع و ا ل ر ه ب ة و ا ل ه ي ب ة لا يتخيل انسان ل إ أ ن هذا المكان س ي ك و ن في ق م ة الضوضاء والازعاج و والأص... ا ل أ ص و ا ت ا ل م ت د ا خ ل ة والصراخ والصياح كما ه و ا ل حال في تجمعات الدنيا في الدنيا في ا ل أ ص و ا ت اذل تجمع من الناس عشرين أ و خمسين من الناس كل اصوات ع ا ل ي ة و م ت د ا خ ل ة وهرج و م ر ج فكيف يكون الحال مع هذه ا ل أ ع د ا د التي لا نقول بالملايين ولا نقول بالمليارات ب ب ل ولا ل ا ا ي ي ن هل يكون الحال في ضوضاء أ و ص خ ط ربنا جل وعلا ازددنا ن و مع هذه ا ل أ ع د ا د ا ل ك ب ي ر ة خشعت ا ل أ ص و ا ت ا ل ر ح م ن فلا ت س م ل إ ل ا ه م س ة ما في كلام ونظام نظام ليس فيه فوضى ولا ع ش و ا ئ ي ة يوم ي ق و م الروح و ا ل م ل ا ئ ك ة ص ف ا صفوف م ن ظ م ة لا يتكلمون إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن وقال صوابا ما كلام في يتكلم إلا بإذن ولا ف انسان مستعد للكلام ولا في إ ن س ا ن قادر على الكلام و أ ي إ ن س ا ن ش ا ل ه م نفسه حتى ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل كل رسول حتى أ ب و ن ا اعلن ف س ه لما يشفع للناس يقول نفسي نفسي إ ب ر ا ه ي م عليه السلام يقول نفسي نفسي موسى عليه السلام يقول نفسي نفسي عيسى عليه السلام يقول نفسي نفسي لحد ما ي ا ت ه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول له يا محمد أ ل ا ترى إ ل ى ما نحن فيه أ ل ا ترى مغبنا الا ت س ت غ ن ا إ ل ى ربك ف ي ق و ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ا لها أ ن ا لها أ ن ا لها ثم يتقدم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويسجد تحت العرش ويحمد الله جل وعلا بمحامد الله أ ع ل م بها ويقول الله جل وعلا له يا محمد ارفع ر أ س ك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع هذا الجمع الرهيب المهيب ق م ة الصمت والاستماع والنظام والهم الشديد والغم والكرب والخوف الشديد و ترى كل أ م ة جاتيه على الركب كل أ م ة تدو إ ل ى كتابها اليوم ت ج ز و ن م ا كنتم تعملون س و ر ة ا ل ج ا ت ي ة كل أ م ة جاتيه على الركب ودعاء ا ل ن ا س و ا ل م ل ا ئ ك ة في ذلك اليوم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم في هذا المشهد ربنا قال يجعلك تغرضون لا ت خ ف ى منكم خ ا ف ي ة كل الناس يقولوا سامعين و كل الناس يقولوا شايفين يعني ما في انسان ب ك و ن ما شايف مع هذه العدد ا ا ل ك ب ي ر ة ولا في إ سامعكم ما سمع كلهم ب يسمعوا وكلهم ب يروا جميعا رجالا و ن س ا ء القريب منهم والبعيد ينفضهم البصر ويسمعهم الداعي أ ي كلام يسمع و أ ي توجيه يسمع في ذلك الموقف لجميع الواقفين في ذلك الموقف لما ربنا جل وعلا ذكر يومئذ ن ت ى رضي الله عنكم خافيه هنا ساعه م ع ر ف ة الشهادات والنتائج فاي انسان ناجح يعطى شهادته بيده اليمنى علامه على النجاح ف ا ي انسان راسد ياخذ الشهاده بيده اليسرى علامه على الرسوب والفشل فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقروا كتابي من الفرح الشديد يقول الجماعه اغروا هذا الكتاب انظروا في هذا الكتاب شوفوا هذا النجاح ا ل ب ا ئ ر هذا هذه السعاده الابديه هو زاد من الفرح يحب ان يشاهدوا هذه الشهاده ي ق ولكن يقولون ع ا أ ج ج ح ت ن ا ح ك ب ي ر و ذ ك ر ا ل س ن ة في ه ذ ا ا ل ن ج ا ح ل ملابس ا ا ا ذ نجحت ق إني ظننت أني م ل في ا ل كبيره ا ولكن ا ل ي ظ ن و ن أ ن ه م م ل ا ا الله ك م من فئة ق ل ي ل ة غ ل ب ت فئة ك ث ي ر ة يظنون يعني يوقنون ن أ ه م ملاقوا لما الله ما ربنا قال وانها لكبيره إ ل ا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاق ربهم يعني الذين يوقنون فهناك مثل الظن بعد اليقين في هذه ا ل آ ي ه وفي آ ي ا ت ه ا مسيله لها متعدده فذلك الثوب ا ل أ و ل في النجاح اني ظننت اني ملاق حسابي يعني كنت موقن بهذا الحساب وعارف انه في اسئله وعارف انه في حساب وهناك جنه ونار وثواب وعقاب فلم ا قم مع اللاعبين ولم اكن مع ا ل م س ت ه ت ل ي ن ولم اكن اخوض مع الخالقين و إ ن م ا كنت مع الجادين العاملين المنافسين المستعدين لهذا الحساب ل م ا قم مع الخاملين العاطلين الغافلين ك ايقنت قال أ أ ن ي ملاق حسابي و أ ي إ ن س ا ن عارف اني في امتحان وساكر و استعد للامتحان سينجح ب إ ذ ن الله لكن ا ل إ ن س ا ن ي ف ا ج أ يقول ما اعرف الامتحان وما مستعد و ج ا ب و الامتحان ا فجاه لا, لا شك انه حكم من الراسبين الفاشلين ف ت ق ا ل لم ي ت ف ا ج أ بالامتحان ولم ي ت ف ا ج أ بالسؤال عارف متيقن ومستعد ومزاجر وجاهز لهذا الامتحان إ ن ي ظننت اني ملاغي حسابي هذا نجاح كبير ي ش ت ح ق المكافاه اكبر مكافاه و أ ع ظ م ه د ي ة الناجح في الدنيا ي أ خ ذ ه د ي ة و ج ا ه ز ة من هدايا الدنيا الفانيه و ا ل غ ي ا ب ة الناجح ينال أ ع ظ م مكافاه ويخذ أ أ ع ظ م هديه ربنا جل وعلا قال فهو في عيشه ر ا ض ي ة في ج ن ة ع ا ل ي ة قطوفها د ا ن ي ة ربنا يقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في ا ل أ ي ا م الخاليه كلوا واشربوا يعني الآن جاء وقت ال... وقت التلعب وقت الآن والنوم واللعب. انتهى زمن المنافسة انتهى زمن、التكاريف. انتهى زمن الانتحانات زمن جاء الراحة والسعادة الأبدية الأكل والشرب واللوم واللعب التكاريف وقت وقت المصائف انتهى زمن انتهى السهر、والدراسة. جاء وقت النعيم و ا ل س ع ا د ة الابديه ق ل و ا واشربوا ه ن ي ا بما اسلفتم في الايام الخاليه ة ي الايام الخالية هي ايام الدنيا الآن في الايام الخالية, إذا هذه الأيام الخالية الآن بعدين هيا الخالية الآن فيها نعيشها احتى اقتنمناها الان ما انحنا احتلى اقتنمناها لست خلط لنقومون النهلا هذى هذا من اصحاب فى كونوا اشربوا هنيئا بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ر ي ة إ ذ ا ضيعناها ح ن ك م ن أ ص ح ا ب النداء ا ل آ خ ر والعياذ بالله بل عبد الناجح ونصر لكم من الناجحين أ م ا ا ل ر ا س ب وما أ س ث ر ا ل ر ا س ب ي ن ربنا قال الراسبين في ه ذ ا الامتحان أ ك ث ر من الناجحين قال الله جل وعلا وينططئ اكثر من في ا ل أ ر ض يضلوك عن سبيل الله قال الله عز وجل وقليل من عباده الشكور قال الله عز وجل ولكن ج و ل أ ك ث ر الناس لا يشكرون ولكن أ ك ث ر ه م يجهلون ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ف أ ك ث ر الناس معناها ا ل ك م ي ة ا ل ك ب ي ر ة من الناس هم الراسبين هم الفاشلين هم الضالين أ م ا قله من هؤلاء الناس هم النوابغ هم المتفوقين هم الناجحين في هذا الامتحان دي ذكرنا في البداية هي واحدة في هي يكون الامتحان مكشوف ومع ذلك يوجد رأسبين بل يكون الرأسبين أكثر من الناجحين يوازو ذكرنا هذا ذلك أكثر غرائب ربنا قال الرأسب من الامتحان أنه الامتحان من نسان قال بالله مخشوف بل على ومع وإن و اما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ل ي ت ن ي لم أ و ت كتابيه ايزولا اخذ الشهاده ة جسرى معناها ر ا س ب معناها فاشل معناها م ع ز ب فيقول متحسرا نادما يا ل ي ت ن ي لم أ و ت كتابيه يقول يا ل ي ت لو ما أ خ ذ ت هذا الكتاب و لو ما حضرت هذه الشهاده ة ذ ه والأمهات الدرجات الفاضحة المخزنة المخزنة أما ناصب المعلمين والآباء من عن الدرجات الفاضحه ا ل م خ د ر ة ق د ا م ه ؤ ل ا ء جميعا يقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أ د ر ي ما حسابيه يقول يا ليتني م م ا ا هذا لموت ش ؤ م وهذه ا ل ن ي ج ة ا ل م خ ز ي ة ولم أ د ر ي ما حسابيه طبعا الندم ما حينفع دليل من سعر الندم ويستحق ا ل ع ق ا ب و د ي ح د من المفارغات بين امتحان الدنيا و امتحان ا ل آ خ ر امتحان الدنيا اذا ا ل إ ن س ا ن رسب ي ك و ن يتحول إ ل ى أ ي مجال من المجالات ي ت ح و ل إ ل ى مجال مهني م ج ا ل صناعي ي م ش ي ا ل م ن ط ق ة ا ل ص ن ا ع ي ة ي ك و ن ع ن د ه مستقبل لكن ا ل م ت ح ا ن ا ل آ خ ر م ا ف ي طريق يتجاه واحد إ م ا الجنه او الناس لا هنا يجباري وليس اختياري إ م ا أ ن تنجح و إ م ا تستعد للعذاب الاليم فربنا ق ا ل م هذا الراس في الامتحان ربنا قال يقول ل ل م ل ا ئ ك ة خذوه فغلوه امسكوه هذا العبد الفاشل الراس في الامتحان المهمل الماوس تعيد الذي لم ينجح في الامتحان رب ا يقول ا ل م ل ا ئ ك ة خذوه فغلوه لكن قبل ما يوسع به ا ل ن ا ر لماذا رسب في الامتحان ما يسبب الرسول في هذا الامتحان ذكر ا ل أ س ب ا ب ذكر السببين ذكر السببين للرسول في الامتحان قال بعد ما قال ولم أ د ر ي ما حسابي قال يا ليتها كانت القاضيه ة امي قال أ ت م ن ى أ ن تكون هذه ا ل م و ت ى ا ل أ و ل ى الموته ا ل ن النهائيه ئ ي ة واجعت ل ح ي ا ا ة مرة ث ي ة قال ت كانت القاضية مرة واحدة أنا تمنا يعني وموتى مثل ل يكون مرة ب ه ا الوحوش ربنا م ل يجمع ا بعضها ويختصت من بعض لبعض ي ق ص من الشاه القراء ن ل ل ش ا ك الجماع فيما ان ططحتا لاي واحده ططحت الاخرى ربنا جل وعلا يجعل المنطوحه ا ل م ظ ل و م ة ت أ خ ذ حقها وكل ا ل ب ه ا ي ب ربنا يقضي بينها بالحق والعدل في النهايه ربنا يقول لك و ن ي ترابه هذه ا ل ب ه ا ي م لا تدخل ا ل ج ن ة ولا تدخل النار ما عندها و ق و ل تدخل بها ا ل ج ن ة وما عندها زنب تدخل به جهنم أشكرا ربنا ا ل ل ا يوجد ترابه فلا م في جهنم و ل الا بهاهم ا في ج ن ة إ ل ما كان من نعيمها ل ل ج ن ة الخيول التي يدخل بها ع للجنه ى ا ة الأجنحة خاصة ولا ب ل الجنة وليست من خيول الدنيا لكن بهائم الدنيا يقول ن ا ربنا لها ترابه و ن ا الكافر لما ي ش ويرتاحت ف ا ا ل ب ه يقول ا لكافر يا ليتني كنت ترابه يقول يا ر ي ت لو كنت ب ه ي م ا كنت تراب يعني بالعربي يعني لو كنت بهما يقول يا راي لو كنت نعجه يا راي لو كنت غنميه يا راي لو كنت كليب يا راي لو كنت حنزير يا عماني بيه اغلى عمل كافر يقول بهما البعيد في الدنيا لو يسال الولاب ه م ة م ش ك ل ة ك ب ي ر ة لو كنت ص ل ر البوليس يقول يا ر ة ي لو كنت يراه ي ك و ن ح ش ر ة يقول يا راي لن ي ك ن ترابا وما يكون تراب لانه ربنا داو ع ب ل ولازم يدفع ب ر ي غ ه هذا ا ل ع ب ل كيف تكون تراف لك ع ظ ل وتمييز هل ا ل ب ه ا ي م ع ظ ل وتمييز ربنا ما داو يهون أ ش ك د ه ارتاحت ولم تكن م ك ل ف ة ربنا خلقها للبشر العقلاء ي س ت ف ي د منها من أ ش ع ا ر ه ا و أ و ب ا ر ه ا و أ ل ب ا ن ه ا وربنا جعلها مراكب للناس وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ي أ ك ل و ن وهذه ا ل و ظ ي ف ة ق ا م ت بها خير ا ي ا م ما دفرت ا ل ب ه ا ي م ما دفرت بهذه ا ل و ظ ي ف ة أ ك ل ت وشربت و ز ب ح ت ه و الناس ي س ت ف ا د و ا منها و يقولون ك ي ترابه في الكافر يقولون ان ي كنت ترابه و م ا يكون تراب ل أ ن ه له عقل ولازم يدفع ض ر ي ب ة هذا العقل بل لما يسخر هذا العقل في الخير ص خ ر و ا في الخبائث و الجرائم و ا ل د ه ا ء في الباطل يكون انسان ذكي لكن هذا ا ل ذ ك ا ء ي ص خ ر و ا في س ر ق ة أ م و ا ل ا ل ن ا س في نهب أ م و ا ل ا ل ن ا س ربنا دوا جوا لكن ي س ت غ ل ه ا في ا ل ا ع ت د ا ء على الضعفاء و المساكين فراح يكون تراب ل أ ن ه لازم يدفع الظليل ولازم يكون الغصاص و الجزاء المكافئ فربنا يقول الملائكه و بعد ما الكافر يتمنى ا ن ه يكون ز ي التراب ذكر ا ل أ س ب ا ب قال ما أ غنى عني ماليا السبب ا ل أ و ل قال سبب الفشل في الامتحان المال المال فتنه ك ب ي ر ة قال ربنا اداه مال امتحان فسقط في الامتحان بدل ما سخر المال في ق ا ع ه الله سخر في معصيه الله ولما يستفيد من هذا المال لدار ل ا ل آ خ ر ه جعل هذا المال كله غيره في الدنيا ا ل ا ف ي الامتحان ما قدم اي حاله من هذا المال ل ل آ خ ر لدار ل ا ل آ خ ر ه وما ل استفاد من هذا المال, المال ما ل ما ف و خير ما أ غ ن ى ع ن ي ما ل ي ة أ م و ا ل ط ا ئ ل ة ما يستفاد منها و إ ن م ا كان السبب في أ ن يدخل بها جهنم وما أ خ ص ر على ي ن يدخلون جهنم بسبب المال و ي ز غ ط و ا في الامتحان بالمال فالفقر ف ت ن ة امتحان وكذلك الغنى الفقير الصابر يدخل الجنه والغني الشاكر يدخل ا ل ج ن ة لكن الفقير المستاثر يكون في حاله اخرى كذلك الغني غير الشاكر الفاجر الكافر المستاثر برضه يكون محاسب ويكون مطالب لكن الغني الشاكر والفقير الصابر كلاهما في الجنه لان الفقر والغنى الاثنين الامتحان من الله عز وجل فلان ما اغنى عني ماليا السبب الاول المال السبب التاني هلك عني سلطانيه ا ل م ك ا ن ا ل ا ج ت م ا ع ي ة والدرجات والرتب م ك ا ن عند الناس وكان قال ا ن ه في الدنيا ما دام عزيز كذلك في الاخره حيكون عزيز يتغشى زي ما قال الكافر قال لو رددت الى ربي لاجدن خيرا منها من ب ل ب ه كان عايش في ورد لكن مثلا ورد الميزان عند الله ليس هو الميزان عند الناس الصالح والدرجات والحسنات من بطئ به عمله لم يسرع به نسبه ما هو أ ص و ا ط وما هو مجاملات في الدنيا المجاملات والوسطات ا و ا ل ل ي يقدم من لا يستحق التقديم ويؤخر من يستحق التقديم غيامك جماهير المصير الذي لا فرار منه ربنا يقول الملائكه خذوه فغلوه م ل ا ئ ك من الغضب. العذاب غ ض ب ملائكة ل ا ماذا بقيت الملائكه الملائكه م خ ل و ق ي ن من النور والشياطين م خ ل و ق ي ن من النار لكن ملائكه العذاب م خ ل و ق ي ن من الغضب لا يعرفوا, لا يعرفوا معنى ا ل ش ف ر ة ولا ي ع ر ف و في قاموسهم معنى العطف ولا ا ل م ج ا م ل ة مخلوقين من الغضب عملهم كل غضب في غضب ربنا يقول هؤلاء الملاك ا م س ق و ه ب ق ص و ه وغنزه و ع و ت شديد فغلوه و ربطوه ي غ ي ب بسلاسل ا ل ح د ي د ا ل غ و ي ة رباط ليس له مثيل زي ما ربنا ق ا لا في يومين ل يوفق وثاره أ ح د يوفر وثار شديد وثار ليس له مثيل لا في سجون الدنيا ولا عند ا ل ج ب ا ب ر ة ولا عند الظالمين ولا في المحاكم ولا في أ م ا ك ن ا ل ب ط ش ا ل ش ر ي ة أ و الجهليه ة ذ ا القيد ليس له مسيل لا يوثق وثاقه يعني لا يحلس المواسيق حريفة لا المغلظة مثل ذ احد الكافر لما وآخر مرة ثن ومن يعود لهم خ ل وفي ه جهنم ليذوق عذابها. وجوه جهنم. ربنا يقول عذابها ربنا سلسله ة ذ ر ا سبعون ذ ر ا ع ا فاستقم و س ل س ل ة يعني حديث ملتهب يحشر فيه من فمه فيخرج من دبره كما يحشر اللحم في الشواء اللحم ويغلف في النار كذلك يحشر في هذا الحديث الملتهب و ي غ ل ب في نار جهنم كما ي غ ل ب الشواء في الجمع ربنا تقدروا ذراعا سبعون عذاب شديد رهيب يغرب فاسلقوه لا يصف لا يحتمل ولا يقاق قد يسأل سائل لماذا يغرب هذا العذاب يقول في شديد يصف يحتمل يسأل لهم ده سنة قد الشديد الإجابة إ ن ه كان لا يؤمن بالله العظيم أ ك ب ر ج ر ي م ة كان لا يؤمن بالله العظيم لا يؤمن بالله العظيم إ م ا ص ر ا ح ة أ و ض م ن ص ر ا ح ة ا خ ت ل ا قالوا ا ل إ ل ه مافي الشيوعيين البعثيين الماركسيين الملحدين قالوا لا إ ل ه والحياه ماده والدين في الشيوخ در جاهر وقالوا مافي اله يستحق ع ذ العذاب ب ب ا انه كان بالله العظيم. في اللسان موجود. لكن أفعال من لا رحمة يؤمن بالله ل ظ ي في م نفس اللصان الله ينساء لا يقول ممكن يؤمن بلا ا ل بلسان مقاله ي يقول م اما رحمه بالله بلسان ولا انه ع ا افعال ل ل س لا ل ل ا يعرف ولا الله الحال عليه يخاف غير مؤمن يتضب العذاب كان لا يؤمن بالله العظيم و أ ي ا س ا ن قصر في حق الله لازم يقصر في حق عباد الله عشان كده السبب الثاني ربنا ق ا ل طواري ولا, ولا يحضوا على طعام المسكين زوج ضي حق ا ل ل هل ه يغفر ظ حق انه يحفظ حق ا ل م س ك ي ن ا ل ض ع ي ف العاجل مستحيل دي علامة وفي منتهى القسوه ا ه أي ضي إنسان وفي منتهى الرضا لا ر ح م ة في قلبه لذلك من لا يرحم لا يرحم ل أ ن ه في الدنيا كان لا يرحم وكان قاسيا و ك ن عنيد وكان بشيا وكان ش د ي د على عباد الله ولا يحض على طعام المسكين وربنا قال فليس له اليوم ها هنا حميم م ا ف ي ا ل آ ن ر ح م ة ولا في مجامله ولا في و س ا ط ة ولا طعام إ ل ا من غسلين لا ي أ ك ل و ا الا الخاطئون أسأل ا ل ل ه العافيه والسلام ة ذكر ن ا باختصار و ي س ت ع ج ا ل شديد الكلام عن الامتحان المكشوف عموما ب ا ل أ س ئ ل ة السبعه ة الإجبالية المقافات للناجحين والعقوبات للراسلين ثم فنسأل أن نكون من الاجباريه ن ح ملاحظة ي أخيرة ن ن أو ت ي أخير ه إن ل لا الامتحانين إ ن ن أن ينجح س ا ما ا بد في في ت ع ض ب ن امتحان الدنيا وامتحان ا ل آ خ ر ك و ي ك و ل و ن ان الجامعه او في ا ل م د ر س ة او ا ل ن ا ح ي ة ا ل ا د ي ي م ة ا ل أ و ل و كذلك في ا ل ا م ت ح ا ن ا ل آ خ ر ى ي ك و ن ا ل أ و ل ا ل أ و ل في ا ل م د ر س ة و كذلك ا ل أ و ل في الجامعه الصفر ا ل أ و ل ي ك و ن م ن حفظ ا ا ل ق ر آ ن الكريم طبيب ف ب ي ب و م ه ن د س حفظ ا ا ل ق ر آ ن الكريم المسلمات الامبراطور ينجح في ا ل ت ح ر ي ن جحر الدنيا ا م ت ح ا ن ا ل آ خ ر ة لا ي ب ع ض ا ل ن ا س ه م ف ه مغلوب ما إ ن ه نحن م س ل م ي ن م خ ل و ب ي ن الاخرى و بس الدنيا ما حبت هذا فهم مغلوب و ل ن قدرنا للدنيا و ل ل ا خ ر الدنيا حدثنا كذلك الاخره ي ض ا لنا لما ربنا علمنا في القران الكريم ان يذكر الله جل ع ل ا قائلين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي ا ل ا خ ر ة ح س ن ة وقنا عز وجل ما قال الاخر بس ما قال يقول يا رب الدنيا في الاخره ربنا قال الدنيا ا ن ج ح فيها وكذلك ا ن ج ح في الاخره ونكون عارفين ان ه أ ي إ ن س ا ن نجح في الدنيا لازم ينجح في ا ل آ خ ر ة و أ ي إ ن س ا ن فشل في الدنيا حيفشل في ا ل آ خ ر ه لما ربنا قال ومن كان في هذه أ ع م ى فهو في ا ل آ خ ر ة أ ع م ى و أ ض ر له سبيلا نسال الله جل و علا ان يعيننا على ذكره و شكره و حسن عبادته ب أ ن ووفقنا في النجاح في هذا الامتحان الكبير وقول قوله وأخذ بعوانا وصحبه الحمد لله رب العالمين هذا أجمعين رب عن